يا يوما الصباح ولديك هنا انضاع الدروب والورب را يا يما يا يما يا وش الصباح ولدك هنا انضاع الدروب والورب را من فرقك ما فيها يا هالجسد يا يوم في الشراع لا هدد سايح ولا ريسا يا يوم ايه اي اي اخر الدموع معلمتين حافظل حابسه انا في الرموش بتلمسها وانا في الضلوع Idziemy u tym momencie, gdy będziemy w stanie znaleźć się او He will be there ta be